وهذه ثلاثة أسئلة في سؤال واحد يقول الأول أنا مريض بمرض البواسير المزمن ويستدعي ذلك وضع بعض الكريمات على هذا المكان فهل هذا يبطل الصوم؟ ويقول الثاني مرضت مرضا استدعى عمل أشعة ولزم لهذا عمل حقنة شراجية فهل أخذ الحقنة الشراجية يبطل الصوم؟ ويقول الثالث أتعاطى بعض الأدوية منها اللبوس الشرجي. ويستدعي ذلك أخذه مرتين في اليوم فهل أخذه في رمضان يفسد الصوم؟ معلوم أن الدبر منفذ مفتوح لو دخله شيء من دواء أو غيره بطل الصوم والشحم كالحقنة الشرجية تماما وهي تبطل الصيام عند الجمهور ومالك لا يقول بالبطلان إلا إذا وصل ذلك إلى المعدة والشحم لا يصل فلا بطلان على رأيه ولا مانع من الأخذ برأي مالك إن اضطر إلى وضعه نهارا وكذلك اللبوس الشرجي له هذا الحكم تماما يبطل الصوم عند الجمهور ولا يبطله عند مالك والله أعلم